بسم الله الرحمن الرحيم أين وصلنا طيب أخذنا هذا الباب وهو كيفية معرفة الزائد وذكر موضعه ما هو الشرط حين تحكم على حرف بأنه زائد ما هو الشرط ان تبقى بعد هذا الزائد أن تبقى ثلاثه اصول فصاعدا تزيد على اصلين طيب الحرف الزائد نوعان الحرف الزائد نوعان تكرار لاصل او ليس تكرار لاصل مثال ما هو تكرار لاصل جلب وقطع طيب ومثال هذا الذي هو تكرار لأصل هل يشترط فيما هو تكرار لأصل يا أبا تميم أن هل يشترط فيما هو تكرار لأصل أن يكون من أحرف سألتمونيها لا يشترط طيب والذي ليس تكرارا لأصل هل يشترط أن يكون من أحرف سألتمونيها نعم يشترط ما هو اعظم دليل للزياده حمزه الاشتقاق ما معنى الاشتقاق الرجوع الى الاصل الذي اخذت منه اللفظه طيب والتصريف ما معنى التصريف التصريف ما معناه عندما تحويل اللفظ من من صغة إلى أخرى من باب إلى آخر طيب قال مواضع زيادة الأحرف العشرة أي أحرف هذه العشرة أي أحرف أحرف سألتمونيها مواضع زيادتها اي ما مضى كان ذكرا للقاعده في معرفة الزيادة يزيد هذا تثبيتا أن تعرف مواضع الزيادة ما فائدة معرفة وضع زيادة الآن عندك أنت قاعدة ما هي القاعدة القاعدة مثلا هو هي ان تنظر إلى الاشتقاق تنظر إلى التصريف وأن تنتبه للشرط أن يبقى أن تبقى الكلمة بعد الزائد على ثلاثة اصول فصاعدا طيب هذه الأمور كافية في معرفة الزيادة من عدمها لكن يثبت هذا ذكر المواضع إذا قلت لك مثلا الميم لا تزاد إلا متصدرة لا تزاد إلا متصدرة لا تزاد في الوسط ولا تزاد في الطرف إلا نادرا في الطرف طيب فإذا جاءك شخص فقال رمزة هل الميم فيها زائدة ماذا تقول تقول لا لا يمكن أن تكون الميم زائدة لماذا لأن الميم لا تزاد في الوسط صارت عندك فائدة أن الميم تزاد في الأول فقط مثل مسجد مسجد تزاد في الأول لا تزاد في الوسط ولا تزاد في الطرف إلا نادرا إذن معرفة الزيادة طيب زيادة النون في الأسماء زيادة النون في الأسماء غير الأوصاف ما تكون النون زائد في الأسماء غير الأوصاف إلا إذا كانت متوسطة قبلها حرفان وبعدها حرفان وهي ساكنة غير مضغمة موضع معين إذن معرفة مواضع الزيادة يزيدك قوة وتثبتا من حكمك إذا حكمت على هذا بأنه زائد تحكم عليه وأنت مطمئن مئة في المئة كما يقال مطمئن مئة في المئة مواضع زيادة الأحرف العشرة قال هذان الدليلان الاشتقاق والتصريف واضحان في تعيين الزائد إلا أن بعض المواضع قد تشتبه على الناظر لأجل ذلك بحث الصرفيون في مواضع زيادة تلك الأحرف العشرة مثل أيضا كوكب مر بنا كوكب يأتي شخص يقول ما رضيت تسقط الواو الواو ما رضيت تسقط كيف نقول زائدة في هذا الدرس حين تعرف أن الواو تزاد ثانية للإلحاق كما في كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا عد لك عدة أمثلة إذن كوكم ستلحق بتلك الألفاظ فتقول الواو زائدة للإلحاق قال قد تشتبه على الناظر بعض إلا أن بعض المواضع قد تشتبه على الناظر لأجل ذلك بحث الصرفيون على عن مواضع زيادة تلك الأحرف العشرة وتأملوا فيها أي تأمل النحات فيها فاستنتجوا شروطا لتلك الزيادة قولي تأمل النحات لأن النحات كانوا هم الصرفيين والصرفيون هم النحة ليس هناك صرفي غير نحوي ولا نحوي غير صرفي عند الأولين قال لأجل ذلك بحث الصرفيون عن مواضع زيادة تلك الأحرف العشرة وتأملوا فيها فاستنتجوا شروطا لتلك الزيادة تسهل على الطالب انظر تسهل على الطالب الوقوف على الزيادة بيقين ونحن نذكر لك فيما يلي هذه المواضع وشروطها بنوع من البيان المناسب لهذا الكتاب بنوع من البيان المناسب لهذا الكتاب ثم بدأ بزيادة الالف ثم زيادة الواو والياء زيادة الهمزة هذه إن شاء الله تعالى نعطيها وقتا كافيا في الدرس القادم ونأخذها بذكر أمثلتها نكتفي بهذا القدر